الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصنين وعلى آله وصحبه أجمعين إما بعد فهذه الجملة ليست في الحقيقة تابعة لداب الوصف وإنما هي متعلقة بمثالة مهمة تعم بها البلوى ولا يخلو جمان ولا مكان من السؤال عنها وهي مسألة إثلاف مال الناس ومسائل الإثلاف متعلقة بالغصر لأنها توجب الضمان والغصر يوجب الضمان ولذلك ذكر المصنف رحمه الله مسائل الإثلاف والتعجي على أموال الناس ومنتلكاتها فالأطل الشرعي يقتضي أن المسلم لا يجوز له أن يفتد في الأرض وإتلاف الأشياء المحترمة محرم بإجماع العلماء ما يدل الدليل على جواز الإتلاف سواء كان الإتلاف كليا أو كان الإتلاف جزئيا وسواء كان الإتلاف للأعيان والذوات ككفل زجاج أو قتل حيوان أو إهلاح نبات أو كان إثلافاً للجد والبعض والأصل في هذه الإثلافات قوله تعالى وَلَا تُسْفِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدِ إِصْلاَحِهِهَا فقد بثّر أئمة السلف ودواوين العلم ومن أشهر من بثّر هذه الآية الخرينة لأن المراد بها إتلاف الزروع وقتل الحيوانات ونحن ذلك الإمام مجاهد بن جبر تلميذ بن عباسة رضي الله عنه هذا الإمام الذي عرض القرآن على معباس مرتين لتوقفه عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وما تضمنته من أحكامها هذا الإمام الجديد الذي قال فيه بعض السلف ما أظن مجاهداً أراد بالعلم إلا وضع الله تعالى يقول إن المرادة لقوله تعالى ولا تستدوا في الأرض بعد إصلاحها إتلاف الأشياء المحترمة من إهلاف الزرع وقتل الشيوان ونحن ذلك وقد دينا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما وقد أكدت هذا المعنى آيات أخرى في قوله تعالى أن الله لا يصلح عمل المسجدين ونفيه سبحانه من حبة المسجدين الله لا يحب المسجدين كل هذا يدل على تحرين الإساد وإتلاف الأشياء والتسبب في ذهاب المنافع وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل حيوانا ولا أن يكلف منافع ذلك الحيوانا ولا أن يسجد في الأرض بإهلاك الزرور والنباتات ولا أن يسجد في الأرض بهدم العمران والضيوط وهكذا ما يكون من تعطيب المنافع الموجودة في المرافق العامة التي يرتزق فيها الناس وأجد ما يكون هذا الإستاذ إذا في الأماكن التي لها حرمة مما يتعلق بالمساجد وذول العلم فالأمر فيها أشد لأنها أوقات مسبلة محبثة ومما يعد لثقي الناس وشربه أو ما يعد لركوبه صدقة عليه فأمثال هذه الصدقات والأوقات لا يجلل للمسلم أن يتسبب في إثباثهم ولا أن يترك من يتولى أمرا كأبنائه وأصاله فيها فإنه متحمل للنسؤولية كما سنضيّن أحكام ذلك كله والناس يتساهمون في نفس هذا إلا من الله فيظنون أن الصبيّة إذا أكلف مثل هذا الشيء أو إذا ترك الطبيء يفعل ما شاء فأكلف هذه الأشياء أنه لا شيء أعليم والراقع أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن تعاق الأشباب ومسؤولون كذلك عن ضمان كل ما أكلفه أبناؤهم وصغارهم لأن الله جعلهم قائمين عليه مأموره وأمرهم أن يقوهم من ناره وعذابه فالإجناع من العقب على أنه لا يجب بالمسلم أن يتلف شيئا مما فيه مصلحة ومنفعة إلا إذا أزم الشرع بذلك الإثلاف أو أمر به كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تذكت هذه القاعدة العامة وهي تحريم الإثلاف وأن الأطل لا يجب لنا أن نطلق شيئا حينئذ يرد السؤال لو أن هذا الشيء حصل من الإنسان فأتلف فقال المصنف رحمه الله ومن أتلف محترما الإثلاف له ثلاثة أركان يقوم عليها ومسائله عند أهل العلم تدريع على هذه الاركان الثلاثه عندنا مثل شيء يدرس يقع عامل الافساد والافساد نفسه هذه ثلاثه اشياء أو ثلاثه اركان تطع بها جريمه الافلاس اذا كانت عندنا وحينئذ يلب السؤال عن احكام هذه الأركان الثلاثه وقد جمعهم يصنف رحمه الله بقوله وَمَنْ أَتْلَفَ مُشْتَرَمًا من هذا الشخص الذي يقوم بالإكلاف أتلف الفعل مُشْتَرَمًا المكان الذي وقع عليه الإكلاف فالأحكام تتعلق بهذه الثلاثة الجوانب قوله رحمه الله وَمَنْ مَنْ صِيرَ الْعُمُونَ وتشمل الذكور والإناث وتشمن أبصراء وإخبار من حيث العاصر إلا إلا بل تهيد أنا أستثنائي في الخطاب هنا عامة شاملة للذكر والأمثة والصغير والكبير حتى إنه قبيل لو أتلح شيء محترم ولو كان عمره سنتين وللو كان في الزمه وقفع بريتله شيئا فكثره وذلك الشيء ملك للغير يجب ذمانه إذن من منعاً بشمل الصغير والكبير من هذه الأصل كنا عندنا مثبث ومثلث الشيء المثلث طبعاً أي شيء فيه مفضحة لكن بشوت أن يكون مفترماً سبعاً فإذا كان الشيء له احترام وله أصل يدل على جواجه وإباحته فإنه شيئئذ يضمن إذا تلت كما سنظيم إن شاء الله تعالى يشمن هذا إذا أتلف آدمين بشكل أصل إذا أتلف حيوانا دهينة قتلها وأتلفها جهزها أتلف نباتا في زرع أحرقه أو زرع أخرجه من أرض فمات فلعه فمات أو أتلف السمر قبل مرجد تقصته من النخلة وجدة هذا النسل لشيء مثلث سواء كان حيواناً من ش... حيوانات أدمياً وغيره أو من غير الحيوانات الزجاج مكسر الخشب مكسر ومشي ذلك من أجلساء مشترماً قلنا يشترط أن يكون مشترماً وسنضيّن المراد من ذلك نبدأ أولاً بقوله ومن قلنا يشمل الصغير والكبير فنبدأ بالكبير الكبير العاقل المالغ العاقل إذا أكدف شيئا على حالته إما أن يثلثه متعندا قاصدا إتلافه وإما أن يثلثه مخطئا مثال ذلك لو أن رجلا أخذ مثلا منجلا وقلع نباته لجاره وقف بإتلاف النبات على صاحبه فحينئذن إتلاف موجب للضرر على سبيل العنبي والعزمان إذا وقع هذا النوم من الإتلاف أنه كبير بانغ عاقل سواء وقع إتلافه على حي حيوان أو غير الحيوانات في ترسل أمراض عقوبة الشرعية عقوبة الشرعية وثانيا الضمان من خيث الأصل لو جاء وأثلث زرع جاره إذا اشتكى زرعه إلى القاضي وقال القاضي لما أثلثت زرع جاره قال أنا متعنف قاضي أريد أن أشجد ماله فالقاضي يعذر يعذب وسنبين أحكام التعزيز في باب التعزيز لا نتكلم هنا عن عقوبة إذا كان متعنف فلهذا فخاص إما تكون عقوبة مقدرة كما في الجنايات على الأوراق والأنفص للي هذا فخاص وهو باب الخصاص ومسائل لاعتداء عن النفس الأطراف وتفصل فيه مسائل لاعتداء عن النفس الأطراف وفي هذه الشارع إذا كان الكبير ذلك قدم زناية العنزل معاقب هنا يليق به ويرد السؤال هل يضمن أو لا يضمن والزواب أنه يضمن يقال بضمان المال الذي أتلفه على أخيه المسلم بشرط أن يكون هذا المال اشترم شرعا وإذا كان مخطئا وهي الحالة ثانية أن يقدم على إتلاف مال أخي مخطئا كرجل أخذ سيارته فحصل حاذف أتلف بسببه سيارة أخيه والخطأ منه لن نصد إتلافها. ولم يتعنى بإثلافها تقول يترفق الشيء واحد إن تسقط العقوبة والتعذير لأنه لا يخذب ويوجد ضمان حق أخيه المسلم إذن تنتبه إلى قضية أن ضمان الحق يستوي فيه أن يكون متعمدا أو يكون مغفظا فالشريعة توجد ضمان حق المسلم سواء كان متعمدا أو مغفظا ثم الضمان يقتل الثارة تجعل الشريعة النسل للنسل كالقاتل يقتل الثارة توجب الضمان بالأنوال إذا كانت أموانا كما سيأتي في إن شاء الله تصليه إذن يتبين من خلال هذا أن الكبير البالغ الهاقي إما إن, أن يتعمد أو يقتل إذا تعمد تركب أمران أولهما عقوبته بالتعديد بما يليق به وبما يليق بجنايته والثانية ضمان الحق للصاحب سيرد عليه أن يضمن الشيء الذي أكثر بالغا ما بلغ طيب إذا كان مخطئا قلنا ليسك إلا شيء واحد وهو وجود الضمان ما اسألت إيجاب الضمان عليه إذا كان مخطئا هذه تخذ الإشكال الله يقول غضنا لا تآخينا إني سينح وأرفعنا ويقول تعالى لكنها عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فخذها قاعدة أن الخطأ يجب فيه الضمان من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكلفي وتوجد ذلك أن الأحكام الشرعية التي يخاطب بالمكلف كإجابة صلاة وإجابة الذكاء والصوم هذه طبعا تكون يشترى صبعا يكلف فيها النسان وخاطب بها وإذا أغطأ فقط عنه إذن. لكن ضمان هذه الشفوق ما يفقق بالخطأ مثلا نبدأ بحق الله لو أن شخص قلت له قم فصل للظهر قال صليك وظن أنه صنى وهو مخطئ لم يصنى ثم لما مضى تذكر أنه كان مخطئا حينما قال لك صليك يجب عليها أن يصنى إذا انخطأه أوجد سقوط الإثم عنه طيلة الشفرة التي كان فيها مصدئة فلن نعتبين له أن دنته فقط فقط عنه المعاخذة عدم المعاخذة وتوجه الخطاب عليه أنه مصدئة فبناء على هذا إذا كان الشخص المخطئا نفقط عنها الإثم لكن يوجد عليه الضمان ولذلك احترى نصر القرآن حينما أمر الله عز وجل بالدية في من قتل أخاه النسلمة مغفئا فجيئة المسلمة إلى أهل وما كان المؤمن يقصر مؤمن إلا خطأ فالقتل فال ال ال إذا وقع هذا الخطأ وجد ضمانه جديا لأنه مغفئ والله يقول لا تعاف إلا إن فينا وعطأنا. ففهمنا أن المعاخذة هنا من جهة التكليف وهي ترتب الإثم على سهل إذن نسأل الضمان المتلفة لاستوي فيها المخطئ والمتعامل الكل يبنى إذا تبت هذا يريد السؤال لماذا تطالب الشريعة المخطئ بالضمان قد يريد إشتاره يقول لك هذا رجل أخطأ ففضل سيارة أو قتل الإنسان بسيارته جهزا ولا يريد قتله أو جهز كسر محلا أو نحو ذلك لماذا تجد عليه الضمان؟ لأنه مغضئ والجواب أن, من هذا أن هذا يدل على سموم منهج الشريعة الإسلامية وكمالها لأن الأموال لا تثبت إلا بشيء من التخريط لا يمكن أن يقع إثلاف إلا بشيء من التخريط فالدهس والقتل لا يقع إلا بشيء من في السرعة والعدل وضع الإنسان الخيادة في مهلها الأباب لا تتلف الأشياء ونجد منك إلا التسارب بترفيهات ترعى في أنوام الناس التكلفات فلو فتح الباب أنه لا يجب الضمان في الخطأ لضاءة حقوق الناس ولذلك, ولذلك تجد الناس الآن إذا علم أنه لو حضر بينه وبينه أخيه حاجة لأكلفت لي يا ربه أنه يبنى تشتار وأخذ بذريع الأسباب التي بإذن لأسجل تنعه وتحول بينه وبينه الوقوع في أدية أخذنا إلا أن ننهج الشريعة لا يشف أنه من أكبر ما يكون وأكبر ما يكون في حقوق الناس وأن هذا يحفظ للناس دماعهم وأموالهم وأعراضهم أي هذا الثاني أن يكون الجاني صغيرا إذا كان الجاني صغيرا فإنه يسقط أنه جانب التكليف فلا نقول أنه قاسم إذا وقع منها شيئا متعمدا لما الصغير إما أن يتعمد كالكبير إما أن يتعمد أو يغذر فالصريق قائدة ذكرها العلماء تقولون عند الصبي والمجنون خطأ عند الصبي والمجنون خطأ هذه تجعلها قاعدة معك في المسائل الشرعية أن كل شيء متعمد في الذي هو دون البدور أو المجنون الذي لا يعقل تجري عليه أحكام الخطأ ما تجري عليه أحكام العلم فلو أن صبيا لا قدر لا أخذ سلاحا فقتشه دون أن يفعه أحد ودون أن يكرهه أحد قتله متعلم فإنه لا يبقى صنع من ينزم منذلك الخطأ وهذا بإجباع الولماء رحمة الله عليه خاصة إذا كان جن السمية وفي خلاف بعيد يستنضينا ان شاء الله في ذات الزنايات إذا كانت مميزا عند بعض الأرحاب الإمام الأخمد رحمة الله عليه إذن عند الصبي والمجنون خطأ المجنون لو جاء متعملا وأخذ حديدة فكسر زجاجا أو كسر محلا لشخص فأتبخ ماله لو فعل هذا فعل عاقب لعاقبناه وعجبنا عليه المالك لكن إذا فعله المجنون قلنا عنه فأني قاطب فراه قاطب يجتناه فإننا نقول عن جهود خطأ وينزل منزلة الخطأ فيجب الضمان ولا تترفق العقول أن الدليل على إسقاط المؤاخذة فما ثبت في الحديث الصخيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلن والمجموع حتى يحيط إذن بلت السنة على أنه لا يؤاخذ للصبي ولا المجموع وإذا فقطت عنه المؤاخذة فإنهم لا يعرفوا على ذلك ولا يترفت على في القبول هذا إذا تعمل الصبي إذا أخطأ الشكم ماشد إذا الصبي إذا أكلف شيئا وجب ضمانه فلو أنه أتنف مالاً للغريب وقال ولي الصبي هذا هذا الصبي نقول إنه صبي ولكن يجب ضمان صبي لا نعافظه ولا نعافظه ولكن يجب الضمان عليه إذا أجد الضمان على الصبي الصبي له الحالتان والنجنون له حالتان كل من الصبي ومنجنون له حالتان الحال الأولى أن يكون عند الصبي مال نجر مدى الأيتان يتوفى وارده يتوفى وارده ثم يترك له مالا إرثا سيرت مثلا مئة ألف وهو صديقي حرف لذا أقضى على شهر أسلفه وقيمته عشرة ألاف ريال تؤخذ من ماله وتغمن بصاحبه هذا إذا ترك له أو جده مال ولده من أبيه ولده من, من قريب فإننا نأخذ هذا المال ونسد به مواجب الضمان لكن بشرب يجترض إذا ضمننا المال الصبيب المدرس أن لا يكون هناك إخضاء وسببية من الوليد فلو أن الوليد حرض الصبيب أو أمر الصبيب بشيء فيه إكلاف وأترفه فإنه يجب الضمان على الوليد على الصبيب وذلك لأن الصبيب كالآن مسلوب الإرادة مسلوب الاختيار لأنه لا يعجب وهكذا النجوم فإذا أمره الوليه أن يتبه شيئا فأمره أن يحتج شيئا فإنه يجب الثمان على الوليه ومن أمثلة هذه المسألة لو أن صبيا أمره بالغ وقهره على أن يقتل شخصا فقط القصاص عن الصبي ويوجد القصاص عن الآمن وسيأتي إن شاء الله في مسألة القتل بالأمر والقتل بالإكرام الشاهد هنا أن الصبي يضمن إمامه وقلنا للشرف أن لا يكون للوليد تعجل وهكذا إذا كانت للوليد سببيا السببيا أن الوليد يقوم من أنثبتها مثلا ما يقع في الحقوق الله عز وجل فالحاج والمعجمد نأمر باجتنابي ما أمر الله باجتنابي ونحضرات إحرام فإذا كان الصبيب دون تنييز وأحرم عنه وليه فحججه وليه أو أعمره فإنه إذا وقع في الإخلال يكون في مال الوليه لا في مال الوليه وبناء على ذلك يفسر في هذه المثلة في الضمال في حق اللاعب أجل وجده حق المخلوص الصديقي جميعنا وقلنا يضمت إذا كان له مال إذا لم يكن له مال ظمن عنه وليه أبوه لو أن والد الصبيب جاء به فأدخله إلى مكان فقال الصبيب فكسر شيئا أو أتلف شيئا فإن والده يضمو ذلك الشيء إذا لم يضمو هذا بالنسبة للمغرف إذا كان آدمين أما إذا كان حيوانا ففي أثي شاء الله أن الدابة والحيوان إذا ملكه له حال ثان الحال الأولى أن يكون ملكاً لشخص والحالة الثانية أن يكون غير الملوك كالدواب المنثلثة بالسائدة فإذا كانت الدواب ملكاً لشخص ففيها تسريد سنضيم إن شاء الله فتارثاً يضمن صاحبها وتارثاً لا يضمنها وأما إذا كانت مسيبة فهذه فيها تسريد عند كل في مسائد تارثاً يكون فيها الضمان على نبيه ثماناً مستمين عند بعضهم العنس وبعضهم يرى أن السائدة لا ضمان عليها ومن في القنة أما باللسة للشيء قال رحمه الله وَمَنْ عرفنا من الذي يقوم بالإكلاف ومن أَتْلَثَ أَتْلَثَ أكلف الشيء إذا أَسْتَدَى وَعَطَّنَ مَنَاخِئَهُ وَأَذْهَبَهَا فإن كان الشيء من الحيوانات يكون الإتلافه كلية بقتلها بإذهاق روحه وقد يكون الإتلاف جدئيا كما لو كسر يدى البهيمة أو أتلق عبرا من أعضائها الأخر ويكون الإتلاف لغير الحيوان مثل الآنات والمصنوعات إذا اكل فضعها وبقي بعضها يكون اتلاف جزئيا واذا اكلها كلها يكون اتلافا كليا فالاتلاف يكون في القتل ويكون بالتحرير يكون بالكسر فكل شيء فيه تعيب لان راحه واذهاب للعين ومخالفها فانه اتلاف شرط يكون كاملا وشرط ان يكون ناقصا قال رحمه الله من أكدف شيئا مخترما شيئا نكرس وقاعدة أن النكرس في بعموم شيئا أي كان هذا الشيء سواء كان حيا أو غير حي جاندا نائعا لكن بشرص أن يكون مخترما قوله مخترما قيد يخرج غير المخترم وغير المخترم هو الشيء الذي حرمه الشر من أنذرة ذلك الميتن والخمر والخنذيض هذا بالنسبة للحيوانات الخنذيض والكلف أيضا يكون غير مشترم إذا كان مأمورا بقتله و كذلك الزباء العادية والحواثق هذه كلها غير مشترمة قال صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم فلما ذكر الخمس الفواسر التي يقتلن في الحل والحرم ووصفهن بالفتر أفقط لهن أفقط حرمتهم وأجاز إتلافها وأدى ذلك قربة لله سبحانه وتعالى وبناء على ذلك لا يبدو أن يكون شيء مثلح له حرم وكما يكون من الشيوانات غير مفترم يكون من غير الشيوانات مثل الخمر من الشرار والصليل وآلات الله كل هذه لا حرمة نها ولو تبهت فإنه لا يجب ضمامها وآنية الدهب وآنية الفضة لأن الله عز وجل حرم الأكل والسربة في آنية الدهب والسربة فقال عليه الصلاة والسلام كما صحيح في الحديث الحديثة رضي الله عنه لا تسربوا في آنية الذهب والسبة ولا تأكلوا في فحائفهنا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآثرة فحرم صلى الله عليه وسلم الأكل والشرف في آنية الذهب والسبة فلو هسن إناء ذهب أو إناء فضة وكسره فإنه لا يجب عليه ضمانا و إذا ثبت هذا فإن كل شيء مخترم يجب ضمانا إذا طال بحق صاحبه لحقه قال رحم الله ومن أتلف شيئا مخترما هذه الجملة صدر بها المصنف لأنه سيذكر وهي تحيب العموم وسيذكر ما تفرع عليها من المسائل المدنية على طائبة الإذباب قال رحمه الله ومن أصلث محترمًا أو فتح خططًا أو بابا ومن أصلث محترمًا الإتلاف من قسم إلى قسمين القسم الأول يسميه العلماء الإتلاف مباشر والقسم الثاني يسميه العلماء الإتلاف السبدي أو الإتلاف السبدي فما معنى قوله إتلاف مباشرًا وما معنى قوله إتلافًا بالسبديل الإثلاف المباشر أن يقوم الشخص بنفسه لفعل الإثلاف كان يحرق الدار بأسله أو يقسر الزجاج بيده فهذا إثلاف مباشر الإثلاف السببي يكون من الشخص فعل الشيء الذي يقع به الاهلاك لكن نناظر الادلاق غير شخص بنى جدارا فجاء شخص وجلس تحته فجاء آخر ودفع الجدار عليه الذي قتل هذا الجدار والذي احرج الجدار هو المالك صاحب الارض لكن الذي دفع باشر الاقتلاس بنفسه ومن أمثلته من حفر بئراً في المدرعة أو حفر أرضاً لهمارته فهذه الحفرة جاء شخص ودفع غيره فيها فقتله ومات فالحفرة حفرها ثبت في القتل لكن الدفع فيها مباشرة للقتل فهناك إثلاف مباشرة وهناك إثلاف بوافقة الاتلاف المباشر لا اشكال في تاخيره ولذلك اخذها قاعده الاتلاف المباشر عند العلماء دي مثل الاتلاف هناك يعني بجميع الصور القتل المباشر او القتل, القتل السببي الجنايه المباشره والجنايه المباشر السببيه الضرر المباشر الضرر السببي الاتهام هنا اذا كان مباشرا سواء كان. كان إطلافاً لحيواناً أو غيره يكون هذا الإطلاف طبعاً نوجباً للضمان من حيث الأصل سواء تعبد الشخص أو لم يتعد فتصلح القاعدة المباشرة تقتضي الضمانة مطلقاً المباشرة تقتضي الضمانة مطلقاً لكن السببية لا تقضي الزمان إلا بالتعديل فأصبح عندنا إثلاف مباشر وعندنا إثلاف بسببية فالإثلاف المباشر نوجد فيه الزمان مطلقاً سواء تعد الشخص أو لم يتعد والإثلاف بالسببية لا نوجد فيه الزمان إلا إذا تعجى وتضرق الشخص فإذا تعجى وفرق أوجدنا عليه الضمان لتعديه وتبريره أما إذا لم يفرط فلا ضمان عليه وعلى هذا سيكون إن شاء الله تفصيل العلماء رحمه الله للمساء افتدأ رحمه الله بقوله ومن أَثْلَفَ شَيْءًا مُفْتَغْمًا هنا يعني تلاحظ أن العبارة المردها المباشرة لمعنى أن الإثلاف والإثلاف للشيء وقع بمباهرة الإنسان وليس بوافط ومن أتلف شيئا محترم أتلفه بيده برجله بسيارته أن وهو يقودها قادها حتى أتلف كل هذا يعتبر إكلاحا مباشرا قال رحمه الله بعد ذلك أو فتح قصصا أو فتحت قصصا هنا الإثلاف السببية وفيه كلام طويل من رحمه الله من فتح قصصا القصص قد يكون فتحه مثلا رحنا وقد يكون فتحه عذابه بنا لأن إذا كان فيه عصقوا أو طائر فتحه شفقة عليها برحنا به فكذا كان بداخله أسد أو كان مثلا بداخله سبت محترد هذا لأنه سيضر وسيغضي إلى هلاك ربما أمم فلذلك اختلف فتح القفض من جنة الشخص الفاتح لكن في صورة الأمر حقيقة الأمر تلاحظ مسألة مهمة وهي هل فتح يكون مباشرة أو سببية وجهان للعلماء ذهب الغلماء يرى أن كل من فتح قفصا عن حيوان ضعر وخرج حيوان وأضر فهذا كلمباشرة لأن الشوان لا عقل عنده ولا إدراك عنده ومثل هذا الفعل لا شك أنه مفضل للخروج والخروج مفضل للهلاف والإتباق والإستاذ فيقول النثل الذي أنسك حية بيده وقتل بها شخصا فحينئذ فحيحنا الذي قتل هو الحية لكن الذي خرشها وقربها فهنا ولو أن في شيء من السببية لكنها في المباشرة للمباشرة ألصى وأقرب والشكم فيها أقوى وهذا يعني هذا القول لا يفصل يقول من فتح قفصاً مطلقاً سواء خرج الحيوان بعد فتح مباشرة أو تعرض لأن هؤلاء لا يرون للحيوان عقلاً لا يرون أنه يعيد يناطب في حكمه لأن الحيوانات لا تناطبها الأحكام ولذلك تسند الأحكام لما يناطي إليه فهذا الشخص الذي فتح وأثبت وفعال منهما وحصن بفعله وفكه منحطنا منهما تناخل هذا القول لا تستيب وهذا هو الذي جارز عليهم ونصن من صحيحهم لا تستيب هناك من أهل العلم من فتكه. وقال من فتح قصصا نظرنا إنا أن, أن يضع خروج الحيوان بعد الفتح مباشرة بشيء مثل كمرة كان على الباب المزغر فتحه خرج فحيل إذن نعتبر في حكم المباشر ونرى أن الفتح مؤثرا موجبا لطمامه أما لو أنه فتح وتأخر ما خرج الحيوان أو العصور ما طار إلا بعد فترة أو ضرها فالخروج وقع من العصور لا صحيح أن الفتح موجود لكن الخروج أصبح مؤثرا وأصبح مباشرة من الحوان فصار صددية ومباشرة في رؤم في هذه الحالة لا ضمان عليه لأن العصور قرار وقربوا ولا يوجبون عليه الضمان إلا إذا حرشت وذفعه إلى الحال وحرّشه على الإخواج الفرق بين الطوالين أن أصحاب القول الأول يضمنوه ويحملوه تبعة هذا الفتح وهذا التفرّض هو خرج الحوان مباشرة أو تأخر فهو ظالمًا متحمل المسؤولين أما القول الثاني يقول لا يضمن إلا إذا تعزّه وهذا الذي ذكرناه في القاعدة أن المبأة السببية لا ضمان فيها إلا بالتعزي قالوا فتح القصص السببية فإن حرك الحيوان وحرشه أو جزعه للإخلاق وجب الضمان وأما إذا سكن ولن يخرج الشيوان فإنه لا ضمان عليه في حكم التخريج طال إذا كان الحيوان على الباب المباشر ومن مجرد خطفه طار الأسطور أو خرجت الشية أو خرجت الحقرة فنهشت فتلت ولذغت فحين إذن يضمن والحقيقة فول المسمف أطول النظار والعشتاه توجد أن فتح القف وفتح الزار على الشيء المخدوس والمحفوظ أن ذلك يوجب الزمان والبهيمة لا شك أنها تندهع للخروج وتريد الخروج وهذا شيء موجود في البهائن لفطرتها لأن البهيمة وإن كانت لا تعقل فإن فيها فميزة للأموه كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فقوله ثم هدى أي هداه من مصالحه ودفع المظار لعنه فالبهيمة تدرك أن منصحتها الخروط فتفعى لذلك وفقه فمثلت أنه لا عقد لها ليس على كل حال يوجد إفقاط الضمان حين سيهانا فإذا فتح القفص وهو ما فيه و وت... فساهد في ذلك فحصل الغرض فإنه يتحمل المسؤولية المتركبة على أمامه وهكذا لو كان الذي بداخل غرفه رجلا شذيرا معروفا بالفساد والأبيه والإذراق فحدث في غرفه من أجل أن يملأ أو يعاقه كجاء شخص وهو يعلم وفتح عليه وأخرجه فإنه يتحمل هذه المسؤولية ويكون شريكا في حكم فرار فيكون المباشر الشخص نفسه ولكنه يكون هنائذ في حكم سببية فتخص المسألة عن المسألة السابقة من جهة أنها السببية إذا كانت في من يعقد وتكون في حوء قيبة من مباشرة عقدة لحكمها إذا كانت في الخيوان أو باغا أو فتح باغا ماذا كان كان داخل الغرفة شيئا ضربا السبع المفترض او داخل الغرفة مجمونا فيه ضرر يؤذي ويضر ويقتل وهو يعلم بذلك او داخل الغرفة شجيرا مؤذيا او نحن ذلك مما فيه ضرر ففتح الباب له فقد ممكنه من انفتاد من وتعاطى سبب الموجب وتعدى في تعاطي السبب الموجب للبناء او حل وكاءها أو حل وكاء الرباظ هذا يطلح كان في القديم يشملون اللبن والعسل وحيه من الأضعمة الشراب في القرى وتكون الأوعية مربوطة مختلفة فيأتي شخص ويحل هذا الرباظ يفك الرباظ فتسقط القرى وهو يمدد عناعيها من أعلى العلم من قال حل الوكاء يفصل فيه فإن كان الشيء الذي موكى عليه والبعاء لا يثبت ولا يثبت بحيث إذا حل الوكاء اندفقنا فيه مثل القرى إذا كانت على الأرض وحل الوكاء اندفتنا فيها من الندم والعزا فالحينئذ نعمل لأنه لا إشكال أن الحل سيذب إلى خروج هذا القرى أن إذا كان الوئاء مجتمداً إلى حائد وثابتاً مفتقراً وحل الوكاة فلا يجب الضمان إلا بالتعبير كأن يفعه فيسلط أو يتعاطى سبداً لسقوطه فإذا لم يفعل شيئاً من ذلك ثم سقط من نفسه بعد برهر وكان الغالب التقرار فلا ضمان عليه أو رباطاً أو قيداً فذهب ما فيه أو رباطاً مثلاً السبت إذا كان مربوطاً فحل رباطاً أو رباطاً أو قيداً. أو قيداً في الشخص المقيد أو الكلب بكرمه الله المقيد إذا حل قيده فخرج صلباً أخوه فخرج وعظ أو قتل أحداً فهذه كلها تفضي إلى الضرب وفيها تعدين فأصحاب هذا القول يرون أن الجبرة هي سببية لقريبا عند حصلة سببية ولكن يرون أنه الخلف والشك والشك في الباب ونحن ذلك يعتبر تعديا من فاعل والسببية يجب فيها الضمان بالتعدين أو أثلت شيئا ونحن هذا ما فيه ذهب ما في ذلك الشيء مثل ما ذكرنا اذا ذهب ما في القفص حين ان يكون له قيمة او لا قيمة اذا ذهب ما في مما له قيمة كالعصور او النغري او نحن ذلك انه يقول قائس من علماء يجيز حجنا العصافير والطيور التي لها اصوات طيبة ويستدلهم بحديث يا أبا عمير ما فعله مغيب قالوا بشرط أن يطعمها وأن يحسن إليها وأن يعذبها فعلى هذا القول يكون حق صدود سائغا شرعا فإذا فتح القطف وطار هذا الطائف نقول له اضمن رده إذا لم يفتطع رده وجب عليه ضمان يجب عليه أن يضمن ما فيه يعني من الطائف او ذهب ما فيه مثل الطعام يكون في داخل القربة مثل الشراب اللذي او يكون فيه عسر في القربة عسر فذهب العسر سكد على الأرض حتى فسد فحينئذ يجب عليه ضمانه نعم او اتلف شيئا ونحوه ضمينه او اتلف شيئا او لتمينه فهذا الشيء اذا اذا تسبب الانسان او باشر في إثلافه إما أن يذهب الحينئذ يظلم إذا كانت له قيمة كالعسطور والحنار ونخله وإما أن يكون الشيء مبراً ولذلك قال رحمه الله أو أتلف شيء يعني هذا الذي في ذاته القفص كالأذب أو النذب لما فتح له خرض وقتل شخصاً أو خرض وخسر شيئاً فحينئذ يجب عليه ولمان ذلك الشيء إذن هذا الشيء الذي يخرج إما إن أن يكون مما له قيمة فيكون الضرر على طاحبه بخروجه وفراره وحروضه فنقول له إذنه رده أو إذنه وإن أن يكون خروجه موجبا للكساب والضرر فالحية تلدف وتقتل والعفرة والفحية ليس لها قيمة لكن ننظر إلى الضرر المترصب عليها فمن دقة المصمح رحمه الله قد فذهب ما فيه أو أكذف الشيء فذهب ما فيه من ما لم يقيم أما إلى كم ذهب الشيء الذي يلاقي مثلا كان يكون مثلا كلب أشرم الله أخذ كلب العقور وقفل عليه الضرر ثم جاء شخص فتح يتفر أو غفى ويعلم أنه يكذب سفر الكلب وذهب الكلب ينهو قل ما يكرمك الله ما نقول يجب علي الضمان ما هي ذاته الشيء المفتوح فإذا ذهب ما, ما فيه ما ينجب الضمان بعين الشيء الذي ذهب وإنما يكون الضمان مترصبا على ضرر ناشئ عن ذهب ومن أن ذلك ما ذكرنا الخروج البهيمة تكثر شيئا أو ترضى شيئا أو تكتر شيئا أو فحينئذ يجد عليه الضمام على التشتير الذي يذكرنا معناه أو أسلق الشيئا ونحوه ضمينه ونحوه يعني الضرر يقوم بالإطلاف يكون بعض الأحيان بالإطلاف المباشر فذيئه يفصل في جميع ما يطرق عليه من الضرر معناه أتابق الله رضينا للشيخ في الله فيكم كالسائد يقول فضير الشيء أشكد علي الضابط في معرفة المال المستقف بسم الله الحمد لله وفي صلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله ومستخبه ومن ونه أما بعد المال هو كل شيء له قيمة المال هو كل شيء له قيمة سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه ولذلك قال الشاعر رأيت الناس مالوا إلى من عندهم مالوا فالنال كل شيء له قيمة وبناء ذلك إذا قال العلماء المال لا يخصون بالذهب ولا بالفضل وقد ذل على ذلك بليل السنة فإن المبي صلى الله عليه وسلم وصف غير الذهب والفضل بالنال فقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب المال لا يؤدي الزكاة ثم ذكر الإبل فقال إلا بطح لها لقاع صرقب يجدها أوفر ما تكون لا يفقد منها فصيلا تطأه بأخفافها وتعظه بأنيابها إلى آخر الحديث فذكر الإبن والبطر والغنب ووصفها بأنها مال وفي حديث الثلاثة النفر الأقرأ والأعنى والأبرط فإن الأعنى لما جاءه الملك فقال له ابن سبيل منقطع فقال له الأعنى كنت فقيرا فأعنى الله كنت كذا وكذا فذكر نعمة الله عليه ثم قال له والله لا أرزأك اليوم من مالي شيئا دونك الوادي خده شيء والله لا أرزأك من مالي شيئا وكان ماله الغنم قال الملك وهذا موضع الشاهد أنسك عليك مالك فثم الغنم مالك فاذن قول العلماء مالا محترما المال وكل شيء له قيمه سواء كان من المقديم او غيره والعرف الدارج عند الناس انهم لا يفتون المال الا على المقديم هذا هو العرف وهذا الاصطلاح خاص لكن المعروف أن المال عام وبناء ذلك من اشياء كلها لكن قوله محترما المحترم هو الذي له حرمه والحرمه تكون طبعا المال المخترم هو المأبوب باتخاذه فإذن الشيخي باتخاذ إذن الشرف باتخاذ المال يعطيه الحرم لأن الله جعلك إذا ملكت هذا المال دعلك حقا تصفر فيه فيصلح المال له الحرم قالت صلى الله عليه وسلم ومرت عن مقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله من الله ورسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا عصموا مني بماء وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله فقال عصموا يعني في فيه اسمه وحرمه فإذا قوله مالا محترما أي مال مسمي في ذلك ما الدنيا لكن لو أنه أثبت مال كافر حربي فإنه لا يجب عليه ضمان لأن مال كافر مثلنا ولا له شرما لأن الشارع أتكف عنه شرما إذن وعلى هذا لا يكون محترما يكون محترما من جهة الشخص كما ذكرنا في المسلم الكافر يكون محترما من جهة الغص يكون نفس المال مألم شرعا مثل الأطعنة الأكسية ونكيها ويكون ضدها الأطعنة المحرمة مثل الآن إذا كان الطعام خنذيرا هذا ما بالفرمة لو جاء إلى طعام خنذير طعام من الخنذير وجده فرمى واستكبه على الأرض ما لم يكن لذنين فإن كان لذنين فإنه مشترم لأن الشرطة العهد بلد بيننا وبينهم نقرهم على دين هذا مضاحة في دينه لكن نحن نتكلم على الأصل العام أن الخنزير مانه والحرمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الله ورسوله اتحرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام فلأخذ الأصنام وكسترها ليس عليه ضمانه وهكذا لو كان الشيء من الأطعمة المفاسدة المفاسدة فأترف الفاسدة فإنها إذا أترفت ليس لها الحرمة ومن هنا ثاغة للمحتسب كما ذكر العلماء في أحكام المحتسب أنه إذا دخل السوق ووجد طعاما فاسدة أثلفت لأن الطعام منعو الشرمة وإذا بقي عند الشخص ربما داعه على المسلم فقتل وأضر به فمثل هذا يعني يوجد سقوط الضمان إذا وقع الإثلاف على مثل هذه الأموان فقط ضمانها <تصفيق> والله تعالى. <أفهم> الله تعالى <تصفيق> أثار الله الصغيلة الشيخ إن يقول موجه مناسبة بهذه الأحكام في باب الغفل مع أن أحكامها متعلقة بباب الضمان في الحقيقة يعني تختلف مناهجة العلماء وشمال بعضهم يذكروا في باب الضمان لكن المشكلة أن الضمان إذا كان بمعنى الكفالة أن يتقدم معنى بباب الكفالة من العلماء من يجعل الضمان مر كفالة بمعنى واحدة فحينئذن ما يسوق انك تجعل احكام الضمان للإطلافات تحتلال الضمان لانه اذا جعلت الضمان غير خسالة بنعنى واحد هذه متعلقة بالديون الضمان جاء شخص يريد ان يختلف مثلا تقول انا اضمن صعب ان يعني اضمن وان يسجد هذه ما نعلاق بالإطلافات لكن اذا كان الضمان بنعنى الضمان للحقوق و إتلافات بابا مستقنا نعم حينئذ يتوب أن تفرده بما لك السائل والذائع عند علمه رحمه الله قل أن تجد من الوضع بابا الضمان لمعنى ضمان المثلفات ولا في الأصل أن يكون ضمان المثلفات المؤلفات المعاصرة تعدر بالضمان وتدخل مسائل الإتلافات هذا مستقرح طبعا والصحيح والسائل لأن اسم الضمان والحيث هو يسوغا تنزلش تحتوي هذه المثال لكن المطمئ رحمه الله منهجه صحيح فإن الغفل اعتداءه عن الأموال والإتلاف اعتداءه عن الأموال وإنها سبطين الله لا إشكال في وغوحها وثمانه فهو رحمه الله يعني إذا جاءت عندك مادة تانية. مادة فيها نصوص ولها أصد هذا بمثل الغفل له نصوص خاصة وتفصيلات وتفرئات ومادة ملحقة لهذا المنهج الباب مندره لتحت أصله الآن فالأفضل أن تبدأ لمادة الأولى وهي الرسل ثم تتبعها بأحكام الضمان للمسلحات و... وأحكام الاعتدال فالمصدف رحم الله هنا يعني سلس هذا المسلح وإلا في الحقيقة فلا لا يجعل الضمان باب المستقلم إلا أنه لم يجعل في كثير من الأبواب لم يجعل الضمان لضمان المسلحات باب المستقلم لأنه لو قلنا بهذا نوجد إدخال الديار والقصاص عن هذه كلها ضمان للخطوط ودهان على ذلك نجد علماء كثير من يدخلون تحت برصر الشابعية عند هذا المنهج وعن لماذا الشابع رحمه الله من السلب ومن المنئات الأول مع ذلك ذكر حكاما إثلافات بعد الغصر فجعل مثالة إثلافات كما في الصفر المدني في النسائل عن لماذا الشابع رحمه الله جعلها بعد الغصر والمصنف رحمه الله عن أمة الحنالب الله الكرون هذه النسائل عقد الغصف وهذا وديه السبيل والمسألة كلها يعني في الأولى والأحسن والأمر واصل إن شاء الله تعالى وإن الله تعالى أتابق بالله الفضيلة الشيء ما شفه حسي في مسكة المغرمة والطيب في مسكة المغرمة طبعا من هذا الأصل بعض البلناء يرى أن يعني الوصف العالي بالحرمة يكون في الشخص ويكون في الزمان ويكون في المكاتب وصف العارض للتحليم يكون في الأزمان ويكون في الأمكنة أزمنه بالأمكنة والأشهر فيكون في الأزمنة مثل الأزمنة الأشهر الشرب تحليم القتال فيها كما كان لنقضي الآية للنبي صلى الله عليه وسلم خينما نهير الله عز وجل القتال مشكل فيها كذلك أيضا يكون بالمكان كمكة والمدينة على أنها حرمة ويقول بالأشخاص مثل المحرم فبعض الغينا يدعى بمرتبة واحد فيقول إذا طرأت هذه الحرمة زمانا ومكانا وحالا يعني على الشخص وجب عليه أن ينظر للحال لا ينظر يعني لا ينظر إلى ما سبق أنه كان في أرض يعني مثلا إذا طاد خارج مكة وأدخل بمكة نظر إلى حربة المكة وحين إذن لا يستطيع فذل يدعو عن الصيد ويخلى ولا رأيه ينسك صيدا في المكة لأنه صيد لشيء فقط ومن أهل الإلما قال لا فذل ضده طارج الحرم ودخل به إلى الحرم فليس بصيد للحرم ليس بصيد لصيد الحرم وإذا من يكون صيد الحرم حل الله ومعاملة ومعاملة المستحلس المملكة مثل الجاذبة التي يملكها من الدواجل القيور ونحنها إذا أراد أن يذبحها ونحنها الأولون يقولون بدليل الحاج فإن من أحرم للحاج والعمرة يجب عليه تخلية لو صاد قبل أن يحرم وأمسك صيدا ثم لبه لم يجب له أن هذا بل يجب عليه أن يخف فيقولون يستوي الاستدامة يعني سواء كان الشيء محرم مستداما أو مرتداما فيحرم الصيب بمكة اقتداما واستدامة والواقع في الحقيقة الطيب بأنه إذا خارج ثم الحرم ثم أدخل الحرم منه لا يأخذ فيه, فيه طوى الحقيقة وماذا القائد من علما رحمه الله لأنه لا يأخذ حكم من الله لا. الشرم لأنه يبنى صداخل الشرم والله عز وجل ما كان بالتشريف والتخصيص يحتوي أن يقيد الحكم بما خصص به وإليه شائدة التخصيص وبناء ذلك أن يقوى هذا القول وأما مثلقة الإحرام الإحرام لست محذورات فيها استدالة في شيء محظوظ مثلا ميكا الرجل لو تزوج مرأة من مفضلات الإحرام النكاح طيب لو أنه أحرم بالحج والعمره وهم تدوج هل يمسل تخطف؟ الجواب لا فنقول دل على أن نصل الإحرام فيه تصريب فما ظل الشاط فيه على الاستدامة خكمنا بالاستدامة فيه وما ظل الشاط فيه على أن منحرم هو الابتداء خكمنا بالسحيل الابتداء والوراء ينشت إن إنسان تورف هذا قفض وأكمل وأبعد أنشده والله كلام ثابتكم الله الفضيلة الشيخ عبدالله يقول من الأمور التي تطرع على طالب العلم في أثناء طلب جاء الغروب فما هو العداد لذلك وفقتكم الله وجزاكم الله وخيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على صير خيال الله وعلى آنه والصحيح ومن ما ذلك فإن العلم إذا أريد به وجه الله وابتغى به العجل ما عند الله عصمه الله من الذنب وصدده في القول والعمل وحقق له كل ما يسهد إليه للمرجوع وأمل الله هو المطلع على الصرار الذي لا يخفى عليه شيء مما غيبته جمائه فلذاب تنجب على طالب العلم أن يحاسب نفسه جائنا في الإخلاص بالله عز وجل وإرادتنا عند الله وهذه المحاسبة إذا افتحبها شيء من الانتساب والاعتراف في عظيم الله جل جلاله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وفتح عليه أبواب العلم وإصفر له سبيلا ولول الله ما فهمه الله ما علمه ولول الله ما استطاع أن يسير إلى شيء من هذا العلم قال تعالى يخافض نبيه وأصرف خلقه صلوات الله وسلمه عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم فالفضل فضل الله والنعمة والرحمة من الله رفته ولذلك جعل لعباده الزنع والبصر والفعاد وهي هو ووسائل يتوصل بها إلى العين في الوهدب على الإنسان أن يحاسب نفسه جائما في الإخلاص من الله عز وجل مستفحبا أكناه محاسبته عظيما إحنا في الله عليم وجميل وجميل من فيه لدي فإذا عرف نعمة أن الله انكسر لله والقلب المخلص كان لعاء النقيس بل هو أشرح وأذكى بسرح الأوعية ولكن الله ضرب المثل القلب المخلص مريء من دون الله عز وجل القلب المخلص امتلأ بالله وحده وما من قلب بالله إلا وقد يشغل وانصرف عن كل شيء سوى ففي الله وحده صلوة للإنسان عن كل شيء سوى فإذا عرف الله بأصمائه وصفاته وأخلص لله بقوله وعمله وأدرك نعمة ربه وصاحب الإخلاق في المعرفة السامة بنعمة الله عليه ذل لله وحده وأصلح تلك الصلوك المخصص المغلصة النقية الثقية الخلية التي جعلت من الشرس بريا ومن الرياض ومحبة النفس والثماء والغرور بالنفس معصومة بإلى الله عنه بشكل هذه كلها أسباب تشهد بين الإنسان وبين الغرور ولم أجد إنسانا يبتنى بالغرور إلا وجدت في إخلافي وجدت في إخلافه مطفل وفي عبوديته لله خلالا ما يدخل الورور إلا بالانسراط عن الله جلسنا ومن جعل الله وجار الآخر ومن صفحيني زكاه ربه وزكى عملا هذا الإلم مقربا الله سبحانه ما يتعلم كلمة إلا قضى بسول ولا يسمع جنه إلا حذبته إلا سبحانه لأن القلب ما فيه مصدع فإذا صرفت القلوب إلى الله طهرها وطها وتولى أمرها مقلب القلوب والأصرف وتولى أمرها من يحلول ذيب المرء وقلبه والله يقول عن الذين صرفوا عنه فلمنا أزاعوا أزاع الله قلوبهم نسأل الله بحصنائه والسفاته إلا يزيع القلوبنا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهلنا من الذين كرحنا كل من يجب فيه نقص من الإخلاص وفي إخلاصه دخل فعليه أن يبحث عن الأسباب والوسائق التي تزيد من إخلاصه من الله جلس جمال وأعظمها ومن أعظمها وكلها فأت الدعاء والسؤال لله سبحانه وتعالى أن يتشعث أن هذا الهلم أمانا ومسؤولية وتبعات إنما يسديد العبد إلى الدرجات أو يهوي به شدة فإذا خاض من هذا العلم أشرق على نفسه حتى إنك أثغان من أخلص الناس وهو يشك في إخلاصه ويقول لا ما أنا بمخلص ليس بمخلص وليس بخارج كما كان الصحابة رضاً ما عليك وما قد أدرك محمد بن أبي ليلى عند رسالة أبي لينا رحمه الله تقول أدركت سبعين كلهم يخاف النفاق على نفسهم أي من أصاب هذا عن أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم كانوا يحذكون القلوب بالإخلاص الله جل المضروب المغرور إذا, إذا انصره قلبهم عن الله أصابه الغروب ولقد أسل الله على أطوام ارتبروا في أنفسهم وفرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهدون ليعلم كل طالب عنه كل متعلم أن الغرور يضحق الضركة ويذهب الخير ولربما صرف الأنسان من الرحمة إلى العذاب فيشقر من برد اتعاذه ويهلك من برد النجاة في الله يقول فتذل قدم بعد ثبوتها فمن دخله الغرور فإنه على مهلكة لأن الله اختار القلب للنظر فقال سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا يعلم في قلوبكم الإخلاص ماهي خير يراد إلا بالإخلاص يؤتي الله في الجلال الغرور ينشق الظركة الغرور يديد الخير ويصلث العبد عن الله في فلا يزال العد يغتر حتى يذلك الله بغروه وانظر إلى مكان الغروه وسؤنه وشكله في الحديث الصحيح الرسول لله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً ممن كان قبلنا ينشي إذ أعجبه برد عطيه يعني نظر إلى ثوبه وهو جميل فاختال في نشيته وأطابه الغروه وخسف الله بهم أرضفه ويتزل فيها إلى إذن القناة هذا في دور فكيف من يغفر بالإن من الغروف الإن أن يتعارن الإنسان للناس وأن يشف أنه بإنه قد أصبح حاكما عن الناس يفتق من هو أعلى منه وينتقص منه ومثله ويتربع على مدونه من الغروف أن ينصب نفسه حاكم على أئمة العلم ودوامين الثلاث الصالح الذي يرهم القدم الفاسق ووالله لو كانوا أشياء خالفت أفواه هؤلاء ووكانوا أشياء لعمل حتى يقاذوا بإذن هؤلاء إلى الجدد والسبيل ولذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ أول ما يحفظ لشفة جل شرمة السلف الصاف شرمة العلماء خاصة فإن في اختار السنة وهم فناثرتان العلماء الذين شهدوا بسبب غذرهم وشهدناه أنهم فإن السلف وأجمع الأمة على جلالتهم ورفعة قدرهم وشبهم وعنو شائنهم وذكاه الله بالقبول فولى الله له القبول في الأرض في يأتي الإنسان بعد عشر القرون نشكه في عقائد هؤلاء ونشكه في سبيله ومنهجه مغتراً بنفسه مغتراً على كلمة وكلمتين بالأمس كان ظالنا شقياً بعيداً عن رحمة الله لأن وقف في طلبه للعلم حتى يقف مجدحاً ثالماً منتقصاً مدرياً وإياكاً إياكاً أن تقرأ كتاباً أو تدرس في مجدد فتقوم وأنت مشتقر بالزرع والله ما, ما, ما نصحنا لعلماء الإنمى والدين والله ما نصحنا لهم إذا كانت كتبنا تقود إلى الجراش وانتقاصنا والحط من أقدار كان الإنسان فقيهة يشعر من نعى أنه لا تقى إلا حطر كان محددا يشعر أنه لا, لا, لا حديث إلا من أو لا تصحيح ولا تبعيث إلا منه ولا تغطر بفلان ولا تعدى بكلام لا ينضغي أول ما يأتي الغرور بالاشتقاط اشتقاطهم فين هؤلاء إنا ودوابين وشهد لهم بالعلم سينضغي عليكم تتق الله في سلم الأمة وأن تتصور مثل هذا العالم الإمام تجده شاغظاً الكتاب والسلمة لا كان أحد يتصدر للعلم إلا إذا كان على قدم الإمام مالك ما جلس شديثاً معه حتى شهد له سجرون من أئمة الفترة في النسكة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أهل الذين والفترة ما كان يتقلم كل زاعة الماعد اتقل معه لا تغتر بنفسك إذا كنت مع علماء السلف وإن الثلف ينبغي أن نغلس في قلوب طلابنا مع القلوب من يتنقل إن عنا حب الثلف وإذل على الثلف والتوحهم على الثلف وذكرهم بالجميل والإشارة لفضلهم وعلو شأنهم و هذا من النصيحه اذا ما اتيت ولائمه المسلمين قال لك النصيحه للعلماء فلا يكونا الى بالجديد ومن بلغ عن صور انصب على غير يغطر طالباً فإذا جبت انتقد غيره فذا يغتر طالب العلم فاذا جلس المجلس عادل انتخد غيره واصدر غيره واسمع عين شيخي اظن اظهر ان ديني الا من اخلاق الانسان أن, ان هذا كتاب وسنه وأننا تحت رحمة الله لنا المصيب ولمنا المخطب وأننا لا نستطيع أن نذكي عنه سنة لأننا نقول نحن أصحاب الحق ونحن الذين على النجاح وعلى صراطنا نستطيع إلا بني على غالب ظنوننا ونجتهد على سبيل وعلى ذئي وبدليل وعلى نحجه وفي إثبات محجه حتى ننقل الله سبحانه إذا دل الإنسان السبب إن كان مصيباً أجرى إسراء وإن كان مرطئاً فإنه أجر روحي لكن لا, لا يقتني هل بذل الثلاث وثلب العلماء وانتقاف هذا الشيخ تكون حفيث النساء حفيث القلب إلا إلى ثامث هناك أمر يعني فيه اتداء لشديد الله فكل هذا الأمر خطأ وثلاث أخطأ في هذا الأمر يقال بقي نص صريحا من كتاب الله وسنة نفسه بالهوام أو يأتي بعلم من الهندي اجتهاد من عندي لا يقرأ فيه أفضل عن أن الثلاث هذا شيء آخر نحن نتكلم على نساء الشرعية يتق فيها الخلاف من الفرعيات وليس من الرسول فعلى هذا ينظر يقال بالإلم أن لا يغتر لا يغتر بشيء قل عليها أن يفتعصن بكتاب الله وسنة رسول الله ولا يعني هذا نسيان قبل أهل الحضر ولا يعني هذا أن يضرب طالب العلم الشيخة لا يتدى شيخه بدليل وإذا رأى شيخه يتحرى كتاب السنة أحده لشب الكتاب السنة وغار على الحق الذي أجراه الله على يديه وأحد سمع هذا الحق مادم أنه تسر أنوار التنزيل عليه وعلى هذا يسير طالب العلم ولا يأثب أيضا طالب العنف بانتقاف غيره فلربما يكون شابا اهتدى فرأى غيره من العوام فينتقصهم ويرشق لهم إذا أخطأوا أو يستخص لهم إذا سأل لا ينبغي هذا لا ينبغي. فإن الله قد ينقف العبد بذنب واحد فيغضب عليه غضب لا بعد بعده عبد. إن الأبد يتكلم بالكلمه منفثق الناس ما الى هذا لم يكت الله به الفخطه الى يوم ينقض وخذف الله على انسان يخفر بعنه حين تقص الناس فإنه جلس طالبًا عين بين عوام بدون فائدة وظهر وقار لازم أدر أن يضحك الناس ولن أدر أن يكون لك السمعة مثل الياء يبتغى مرضات الله وتقول هذا العلم الذي يشرفني وكرمني ينبغي الأصولة وأنا أحضر كما الله تعالى صلّني وشدّ في يكون الإنسان مرض أكام الناس مرض أكام الآمن إذا سأل إذا تشكل فهذا من الأمور التي ينبغي أن يرأيها وإذا ابتعدنا الغروف فيها نسأل الله الغريم قد فصل الكريم أن نرضق في القول والعمل وأن يأتنا من الشرور والذلل انه ولي ربنا القادر علينا صلى الله عليه من جعل ما علمناه علمنا طالب العلم الدين الكريم موجب للنداء العظيم صلى الله عليه الله